غنيت لبيها وجود غنيت لك غنيت لبيها وجود وشربت من كاس الهوى وقلبي حزين غنيت لك غنيت لبيها وجود وشربت كاس من الهنا وقلبي حزين ناديت لك من غربتك بالجد عود شي الهمومي رغم عثرات السنين طيب وجودك معي بالبيت يا خي وجود صوتك صدى يزديهنى ونغم ترنين حديتني يا ظهر وبسدر البرود ضيعتني وباع الخمير من العجين. خوف ناديت لك ودكت بي قلبي صعود يا ولدا ناديت لك وجدت بقلبي صعود زيتك زيتك. تحكي كلام الذوق واللطف الغزين اهدت لك من ظهرت ايامي برود من كل شجرة ومن عبير الياسمين اكبرنا وبعد ما كانت الايام سود از الشعن نبيض من حناين الانين عين الصقر نامت على التل يتنود وعيد البطول سامض يضخم الكمين